مثل الجنة التي وئد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها جائم وظلها تلك عقب الذين اتقر وعقب الكافرين النار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 وَإِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ وَتَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَالٍ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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُذِنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ آيَةً وَفَيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أولن يروا أنا نأتي الأرض من قصها من أطرافها والله يحكم لا معقب بحكمه وهو سريع الحساب وقد متر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُونَ مَنْ عُقِبَ الدَّاءُ